نسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا مباركين مباركين اينما كنا ان الله عز وجل قال عن عيسى عليه الصلاه والسلام قال وجعلني مباركا اينما كنت فالبركه هي الزياده في الخير وكان الحديث في الجمعه الماضيه عن بعض المعاني المتعلقه بالبركه وكيف ان الله عز وجل يختار من مخلوقاته ما يجعله مباركا وسببا في البركه وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى والبركه هي الزياده في الخير كما مر معنا وحتى يتضح المقال اكثر وان مر معنا بعض الامثله كتكثير الماء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من القصص التي ثبت فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم اسباب البركه عليه الصلاه والسلام ابي هو وامي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يكون عنده من الولد 10 فاكثر ثم ترى هذا الرجل بعد ان طعن في السن لا يكاد ينتفع من واحد منهم ينشغلون في انفسهم وكان اباهم لا يعني لهم شيئا وبعض الناس عنده ولد واحد واذا رايت صنيعه مع ابيه رايت معنى البركه رجل باممه يملا البيت سعاده وخدمه لوالديه وهو واحد وذلك البيت فيه عشره او اكثر وكلهم سبحان الله العظيم لا ينتفع ابواه منهم بشيء السر ما هو ايها الاخوه هؤلاء الرجال اولئك رجل السر البركه بعض الناس اذا ولد له بنات امتعض وتضايق وربما صب جام غضبه على الام المسكينه ويتمنى الذكر فاذا جاءه ذكر صار سببا في شقائه اشغله وربما تمنى في قراره نفسه ان لم يلد له مثل هذا بينما البنات عنايه بابيهن وطاعته حتى اذا تزوجن جلبن البركه معهن الى بيت الاب هذه امثله هذه نماذج على ان البركه من الله سبحانه وتعالى يضعها في حيث يشاء سبحانه وتعالى وقد قررنا ايها الاخوه مسائل متعلقه بالعقيده وان البركه لها مساس بالتوحيد من جهه اعتقاد كثير من الناس ان بعض الاماكن فيها بركه فيتبركون بها ك الاحجار والاشجار وغيرها وهذه من اعمال الجاهليه وضربنا مثالا على ذلك بالحجر الاسود فان السر في كوننا نقبله ونمسحه هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ومسح عليه فنحن نرجو البركه من اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الجهله يتمسحون بكل شيء باستار الكعبه وبالرخام المحيط بها وبكل قطعه في المسجد الحرام وهذا من الجهل ومن خفاء هذه المسائل مع الاسف الشديد على كثير من المسلمين ان التماس البركه في شيء مبني ايها الاخوه وهذه قاعده مهمه على التوقيف يعني على النص على الوحي على الدليل لا يجوز ان نعتقد ان في شيء من الاشياء بركه دون دليل شرعي ونواصل الحديث ايها الاخوه عن هذه المعاني اللطيفه عباد الله البركه الشرعيه تطلب بامور الذي يحرص على البركه يطلبها بامور من اهمها ايها الاخوه العبادات غير عبادات كثيره جدا فيها نصوص وسائر العبادات ان شاء الله هي مجلبه للبركه على سبيل المثال التقوى التقوى ثمره العبادات الصيام كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ إِذًا ثَمَرَتْ هَذِهِ الْعِبَادَاتُ الصَّلَاةُ الْأَضَاحِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ تَقْوَى أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَخَافَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّقْوَى مِن أَسْبَابِ الْبَرَكَةِ قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لم يقل حتى انزلنا فتحنا تصوروا لو ان السماء فتحت ونزلت هذه البركه العظيمه على الناس اي خير يعيشونه في الدنيا اذا ايها الاخوه العبادات اصله بالله الذكر ايها الاخوه الاذكار الاذكار وهي خفيفه لا تحتاج الى جهد تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب ومستلقيا على دابتك في سيارتك في كل مكان تذكر الله عز وجل الا في موضع الخلاء نعمه من الله سبحانه وتعالى انظروا ايها الاخوه ماذا يقول الامام ابن القيم يقول حضرت شيخ الاسلام ابن تيميه وهو شيخه رحم الله الجميع يقول حضرت مره فصلى الفجر وانتبهوا ايها الاخوه شيخ الاسلام نقلنا في الخطبه الماضيه انه كان يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه النساخ في في اسبوع من سرعه ما يكتب من العلم يعني الرجل مشغول بالعلم من اكبر العلماء على مر التاريخ الذين جاهدوا بيدهم في المعارك هو شيخ الاسلام ابن تيميه من اكثر العلماء امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر على جميع الاصعاده هو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اذا الرجل مشغول يقول صلى الفجر ثم جلس يذكر الله دقيقتين عشر ربع ساعة اسمعوا أيها الأخوة يقول جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى سقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا يقول ابن القيم وقال لي شيخ الإسلام مرة وقال لي لا اترك الذكر الا بنيه اجمام نفسي وراحتها فلسانه لا يزال رطبا من ذكر الله امتثالا لوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه كثير منا اذا صلى الفريضه لا يكاد يسلم التسليمه الثانيه الا ويهب قائما مسرعا الى خارج المسجد هو أدى ما عليه أدى الواجب لكن لو سأل نفسه لماذا هذا الإسراع هل ستذكر الأذكار خارج المسجد الجواب لا ما الذي يشغلك عن هذه العباده عن مجلبه البركه الجواب لا يدري اذا عندنا أيها الاخوه ممارسات احيانا تحتاج الى تاني ثم نسال عن بعض المشكلات والاخطاء في حياتنا وعدم التوفيق لا بد أيها الإخوة أن نلتمس البركة من أماكنها ومن أسبابها التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للبركة الاستغفار أيها الإخوة وهو نوع من الذكر أيضا من أعظم أسباب البركة يقول الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار الاستغفار ايها الاخوه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد اكثر من 70 مره يقول استغفر الله واتوب اليه وفي اليوم اكثر من 100 مره اذا ايها الاخوه هذه اسباب البركه ومن ذلك ايها الاخوه الكرام صله الارحام وهذا مشاهد بالعيان فبعض الناس ليس عنده كثير عمل ربما كان مقصرا في بعض الواجبات لكنه في صله الارحام لا يسابق فترى حياته مملوءه بالبركه مملوءه بالبركه بنين واموالا واشياء كثيره جاء في الحديث عن انس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره يعني في عمره ويطول عمره باذن الله فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم ايها الاخوه حتى حسن المجاوره اذا كان الانسان لطيفا كريما مع جيرانه بشوشا لا يؤذي الناس هذا من اسباب البركه حسن الخلق ايها الاخوه من البركه دائما الناس المتوترون الشرسون حري ان يكون هؤلاء ليسوا باصحاب بركه فكل شيء عندهم ضيق فكل شيء عندهم متوتر بينما حسن الاخلاق تجده في الغالب تجده يعيش حياه مملوءه بالبركه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان حسن الخلق ان حسن الخلق وحسن الجوار وصله وصله الرحم تعمر الدار وتزئ تعمر الدار وتزيد في الاعمار حديث صحيح ايها الاخوه الكرام القران من اعظم اسباب البركه وهذا يحتاج الى حديث مفصل لكن امر عليه سريعا تلاوه القران بركه العمل به بركه الرقيه به المعالجه به كنوع من الدواء بركه يقول الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك مبارك ليدبر اياته وليتذكر اول الالباب قال المفسرون في قوله تعالى مبارك قالوا اي كثير الفائده والنفع لاشتماله على منافع الدارين وعلوم الاولين والاخرين ويقول عليه الصلاه والسلام عن سوره واحده من سور القران وهي من اعظم السور انها سوره البقره يقول كما في صحيح مسلم اقراوا سوره البقره اقراوا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله يعني الشياطين ايها الاخوه بعض الناس ربما تساله وقد بلغ الان سنا طاعنه لو سالته هل قرات سوره البقره كامله ربما لم يقراها يقول طويله اكثر من جزئين اساله كم قرأ من الصفحات الرياضيه بالالاف كم قرأ من الصفحات العفن الذي يسمونه فنا قرأ وقرا كم طفا من الاوقات في اشياء لا نقول لا تنفعه بل تضره كثير لا يمل سوره البقره اخذها بركه وتركها حسره حسره ان يترك الانسان سوره البقره ولا تستطيعها البطله لا يستطيع الشيطان ان يقاوم الحق الذي تاتي به سوره البقره ايها الاخوه اما اما اما سوره الفاتحه فالحديث عنها حديث ذو شجون لكن اسمعوا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله عن تجربته مع مع سوره الفاتحه سوره الفاتحه هي اعظم سوره وافضل سوره وهي السبع المثاني والقران العظيم واعظم رقيه تكون بالفاتحه ولذلك هي تقرا في في الفرائض وفي النوافل شانها عظيم يقول ابن القيم لو احسن العبد التداوي بالفاتحه بعض الناس الان الرقيه يقول اريد شيخا يقرا علي يتصل على فلان وفلان هل تعرفون احدا يقرا انت ما تعرف تقرا الفاتحه؟ يقول نعم، الفاتحه رقيه. بل فيه نص على انها رقيه كما في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد في قصه الذي لدغ وكاد ان يهلك فرقي بالفاتحه فشوفي قام. الفاتحه والله فقط لو ردد الانسان الفاتحه في الرقيه فيها بركه وكفايه. يقول ابن القيم لو احسن العبد التداوي بالفاتحه لراا لها تاثيرا عجيبا في الشفاء وقد مكث بمكه ابن القيم في احدى زياراته الى مكه وهو من اهل الشام يقول مكثت بمكه مده تعتريني ادواء ولا اجد طبيبا ولا دواء فكنت اعالج نفسي بالفاتحه فارى لها تاثيرا عجيبا فكنت اصف ذلك لمن يشتكي الما وكان كثيرا منهم يبرء سريعا ولا عجب ايها الاخوه فالنصوص الوارده فيها تكفي نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم للحصول على الاسباب الشرعيه الجالبه للبركه انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد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 المباركه ونذكر بالشرط المكان يكون مباركا بالنص ما ياتي انسان من عندي نفسي او يقول سمعت فلانن يقول لا قراته في الكتاب الفلاني اذ لا يصلح الاماكن المباركه نص الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم على انها مباركه فمنها على سبيل المثال المساجد بيوت الله اماكن مباركه جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال احب البلاد الى الله تعالى مساجدها وابغض البلاد الى الله تعالى اسواقها بعض الناس ايها الاخوه مع الاسف يدخل السوق اكثر مما يدخل المسجد من اين تاتي البركه هناك ايها الاخوه من المساجد ما لها مزيه وزياده في البركه كالمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى ومسجد قباء ثبت في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه في مسجد هذا خير من 1000 صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وهذا الحديث في الصحيحين وجاء في المسند ان صلاه في المسجد الحرام افضل من 100 صلاه في المسجد النبوي يعني الصلاه الواحده في مسجدي مكه المسجد الحرام عن 100 الف صلاه فيما سواه ايها الاخوه الا المسجد النبوي لانه 1000 صلاه فتعدل 100 صلاه في المسجد النبوي انظروا ايها الاخوه الى الاجر اجر عظيم جدا لا يتصوره كثير من الناس ولذلك بعض الناس اذا سمع ان فلانا يكثر من العمره قال فلان مسكين كل ما وجد قرشين ذهب الى مكه انت المسكين والله ايها الاخوه بعض الناس يدفعهم الايمان المؤمن اذا سمع مثل هذه النصوص كيف لا يشتاق ان تحل رجله في تلك البقاع المقدسه فيحصل من صلاه واحده على 100000 صلاه اما مسجد قبا فقد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند والترمذي والحديث صحيح قال عليه الصلاه والسلام من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء وصلى فيه صلاه كان له كأ كانت له كاجر عمره الصلاه في مسجد قباء والمسجد الاقصى ورد فيه حديثان وكلاهما في إسناده مقال لكن أكثر أهل العلم يرون هذا الحديث ويستشهدون به وهو أن الصلاة في المسجد في مسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة وفي حديث آخر عند الحاكم وغيره عن مائتين وخمسين صلاة والله أعلم بالصواب لكن على كل حال هذه مساجد مباركة ولا شك أن ما ورد في المسجد الأقصى أعظم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي أسرى باركنا حوله والادله على هذا كثيره ومن الاماكن ايها الاخوه المباركه ببركه الله لان الله احل فيها البركه مكه والمدينه والشام واليمن قال الله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدينتنا وقال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا كما في البخاري وغيره ايها الاخوه الكرام هذه بعض النماذج على الاماكن التي يجعل الله سبحانه وتعالى فيها بركه وتكون سببا لحصول البركه من الله مع التاكيد على ان البركه تطلب من الله هذه مجرد اسباب والاسباب توقيفيه لا يجوز ان نخترع لا اماكن ولا ازمنه ولا احوال ولا اشخاص فقط ما جاء النص به نعمل به كما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم هناك ازمنه مباركه واحوال مباركه وبعض الفوائد المتعلقه بالبركه سنذكرها ان شاء الله في الخطبه القادمه اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا في اعمارنا واحوالنا وازمنتنا وامكننا انه على كل شيء قدير واساله سبحانه وتعالى ان يفرج هم اخواننا المسلمين في الشام وفي اليمن وفي كل مكان انه على كل شيء قدير اللهم فرج هم اخواننا وانصرهم نصرا مؤزرا انك على كل شيء قدير اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا مباركا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل انك على كل شيء قدير اللهم لا تحرمنا خيرا ما عندك بشر ما عندنا ربنا لا تاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تاخذنا بما فعل السفهاء منا, فعل السفهاء منا. ان الله وما